بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتادوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم بعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين